ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك, ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ مادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين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 رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أم واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا لسعيه